Titulky vytvořil can mm -hmm. فرش التراب يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلا الاهل اين والاهل قين حنانه باع وفاي باع وفاي اه وفائي والصحب اين والصحب جموعهم تركوا فرش التراب يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني بل من ورائي كتابه أنسي لقائي، أنسي لقائي، والحب وادع شوقه وبكى رثاء. وبكار والكون ضاق بوسعي ضاقت فضائي فاللحد صار بجدتي أرضي سمائي هذه نهاية حالي فشدنا والخوف يملأ غربتي سَمَن دَوَائِي وَالرَبّ أَدْعُو مُخْلِصًا أَنْتَ رَجَائِي And tell